يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ورفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِنَتُ الْجِنِّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ مُهِينًا لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ في مسكنهم آية 112. جنتان عن يمين وشمال 113. قلوا من رزق ربكم واشكروا له 114. بلدة طيبة ورب غفور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 فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فدعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 وَرَبُّكَ وربك على كل شيء حفير قل الَّذِينَ قل مِنْ الذين اللَّهِ من دون الله لا يملكون مثقال وَلَا في السماوات ولا في فِيهِمَا وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير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 قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروا الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كان 119. النَّاسَ بَشِيرًا بشيرا ونذيرا ولكن النَّاسِ الناس لا يعلمون مَتَى ويقولون متى هذا الوعد صَادِقِينَ كنتم صادقين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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداذا وأشروا النظامة لما رأوا العذاب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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ظرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أَن يصدكم